بل أنبياء عليك فلاتوا عليك السلام عليك أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي المغلبي السنة والسنة, والسنة. أبا الأنبياء, الأنبياء. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت اصلي امام المقام وفي مقلتي السنا والسنا ابل الانبياء عليك الصلاه عليك السلام ابل الانبياء وقفت اصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أهل الأنبياء وقفت أصلي أمام المقار অলিল বৈ জন নি জলাল উন্নয় মুদ আই নয় মিন হল বহ عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقابي وفي مقلتي السنى والسنى تألقت الآي في ثوبه تمد النجوم العلاب الضياء নাসিমিন হলিহিজমতো নলকিয়া সু আলাই সামোলিয়া ও গপু আমি সলা সবলিয়া লাই কলা চু আলাই সামু আবল السلام ও গপ্তু صلي أمام المقام وفي مقلتي السنة والسنة